وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أدعوه شريكٌ فيه احد قل انني لا املك لكم ضرا ولا ردا قل انني لن يجيرني من الله احل ولن اجد من دونه ملتحدا சலி வசில்ல வசூலூஃப இல்ல ஊன ரஜி வீன அபத فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا